Copyright Goethe-Salat München. Book2, a free audio course in many languages. Please go to www.book2.de to download the latest version. 1 1 व्यक्तियों الأشخاص الاشخاص نينو انا انا نينو مريو نوو انا وانت انا وانت ما نيدرن نحن الاثنان نحن الاثنان اتنو هو أتنو مريو آمي هو و هي هو و هي بار إددارو كلاهما كلتهما كلهما پرشدو الرجل, الرجل ستري المرأة المرأة بِلَّ وَادُ الطُفْل التُفَل كُتُمْبَمْ عَائِلَة عَائِلَة نَا كُتُمْبَمْ عَائِلَتي عَائِلَتي نَا كُتُمْبَمْ إِكَّدَ وُنْدِي عَائِلَتي هُنَا హునా. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నువ్వు ఉన్నావు అతను ఆమె ఉన్నారు ميمو ايكد ونامو نحن هنا نحن هنا ميرو ايكد ونار انتم انتن هنا انتم هنا والاندرو ايكد ونار كلكم كل كنا هنا كلكم هنا